لله. لله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام أحباب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يوصي به العبد إخوانه في هذه الحياة الدنيا وخاص عند الاختلاف والفتن تقوى الله تبارك وتعالى فتقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين فقال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والله سبحانه وتعالى طارة يأمر بتقوى، فيقول يا أيها الناس اتقوا وطارة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتق يأمر ربنا سبحانه وتعالى باتقاء النار فيقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وطارة يأمر ربنا جل وعلا باتقاء يوم القيامة فيقول ربنا سبحانه وتعالى واتقوا يوم يوم. ترجعون فيه إلى الله فالله سبحانه وتعالى وصى الأولين والآخرين بتقواه جل وعلا بل إن الله سبحانه وتعالى وصى بالتقوى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ألا إني أطقاكم لله وأخشاكم لله فهو أطقى عباد الله تبارك فهو أتقى عباد الله تبارك وتعالى ورغم ذلك وصاه ربنا جل وعلا بتقوى، فقال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ووعاها ووصى بها أصحابه ووصى بها أصحابه فقال لابن عمر اتق الله كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وعن النبي صلى الله عليه وسلم وصية ربه تبارك وتعالى له فوصانا بها جميعا ووصى بها هذه الامة ففي حديث العرباد بن ساريا انه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعزة بليغة وجلة منها القلوب وزرفت منها الدموع فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا، وموعظة المودع أيها الأحباب الكرام تأثيرها عظيم لذلك قال أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فاوصنا، فماذا قال رسول الله وبما أوصى أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول فيه العربات عيده مرة اخرى لاننا جميعا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه نحتاجه في كل لحظة من لحظات الحياة بل نحتاجه ليكون لنا منهج حياة ونبراسا يضيع لنا الطريق الى الله جل وعلا قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها دموع. فهل يا عبد الله وجل قلبك من الله تبارك وتعالى يوما هل خفت, هل خفت من الله عز وجل ساعة هل سقطت دموعك من خشية الله عز وجل مرة وزرفت منها الدموع فقلنا يا رسول الله أنها موعزة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد عبشي ما لم يكن كفرا بواحا ولو كان ظالما ولو جلد ظهرك واخذ مالك ولو جلد ظهرك واخذ مالك ما لم يكن كفرا بواحا على وسوء إنه من يعيش منكم بعدي فسرخ تصير اختلافا كثيرا وها نحن قد جينا من بعدك يا رسول الله وزاء الاختلاف الكثير وزهرت يا عباد الله الفتن فما المخر جعبات الله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجس وإياكم مهدسات الأمور فإن كل مهدسة بدعه ثلاثة أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم أن يتحصن بها عند الاختلاف والفتن أولها تقوى الله سبحانه كان هو تعالى وثانيها الطاعة يا الأمور نا لم يكن كفرا بواحا ولو كانوا ظالمين ولو أخذوا المال وجلدوا الظهور لأن ذلك أيها لعباب الكرام فيه استقامة الحياة فيه استقامة الحياة ثم بعد ذلك عليكم بسنتي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة لأن السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها يا عباد الله غارق وهوى فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي فكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم النجاة هم النجاة يا عباد الله نجاة مما نحن فيه. وتقوى الله عز وجل. هي ثمرة العبادات كلها. فما امرنا الله عز وجل بصلاة. وما امرنا بزكاة. وما امرنا بحج. وما امرنا بعمرة. وما عبادة من العبادات الا من اجل ان نحصل هذه التقوى فقال جل وعلا في صورة البقرة في اول امر من اوامره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لما يا رب لعلكم تتقون بل ان الله تبارك وتعالى قال ايضا في ايات الصيام في سورة الفقرة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب لعلكم تتقون بل ان الله تبارك وتعالى ايضا قال في نسك الحج وفي الاضاحي التي ذبحتموها في يوم العيد وفي ايام التشريخ ماذا قال الله عز وجل عنها قال لحومها لينال الله لحومها ولا دماؤها ولا لك يناله الطقاء منكم ولكن يناله الطقاء منكم لي الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله الطقاء منكم فالله سبحانه وتعالى ليس له حاجة إلى الدماء وليس له سبحانه وتعالى حاجة يا عباد الله إلى اللحم ولكن يريد أن يرى منكم طقاه سبحانه وتعالى وتقوا الله جل وعلا لها معانٍ ومتعددة جدا نقه مع بعض معانيها من أجل أن نتعرف عليها وأول معنى من معاني تقوى الله جل وعلا وأعظم معنى من معاني تقوى الله جل وعلا هو تعرف الإمام علي رضي الله عنه أرضاه وجعل الجنة مسواه الدقوة الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل العمل بالتنزيل فهل نحن نعمل بما أمرنا الله وننتهي عما نهان الله تبارك وتعالى هل نحن يا عباد الله نطبق كتاب الله عز وجل على أنفسنا وعلى ذوينا وعلى طالب الحكومات ان يطبقوا علينا شرع الله تبارك وتعالى البون شاسع يا عباد الله بين الكلام والفعل فلا بد لنا اولا ان نطبق شرع الله عز وجل على انفسنا في بيوتنا فمن مانع اذا ان نطبق هذا في بيوتنا هل هناك مانع لا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه تقوى الله جل وعلا العمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جنبنا كتاب ربنا وجنبنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نريد نصرا لا والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والله عز وجل يقول ولتخافوهم وخافون فهل أنت يا عبد الله وأنا نخاف من الله تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى القائل في الحديث القدسي يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا فلا تخف إلا من الله تبارك وتعالى وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك عليه رفعة الاقلام وجفة الصحف الخوف من الجليل والعمل عمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضى بالقليل فهل نحن يا عباد الله نرضى بالقليل لا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه اذا كان لابن ادم واد من ذهب تمنى ان يكون له وديان واذا كان له وديان تمنى ان يكون له ثالث ولا يملأ عين نادم إلا تراب راعي عباد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارضا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس وليس الغنى عن كسرة العرض يعني عن كسرة المال والعقارات والدور والقصور وانما الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كسرة العرض وانما الغنى غنى النفس يا عباد الله ثم قال الإمام عليه الرضا بالعمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فكلنا راحلون الله تبارك وتعالى فهل علمت أيها الحبيب نفسك أن المقيم على صفر هل علمت نفسك أن المقيم على صفر والمسافر لا بد أن يتزود في طريقه إلى الله تبارك وتعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الباب هل أعددت يا عبد الله الزاد وأنت في الطريق إلى الله تبارك وتعالى أم أننا ندعي وصلا بليلة وليلة لا تخر لهم بحالي هل استعددت ليوم الرحيل وكلنا راحل إلى الله تبارك وتعالى إن الدنيا عباد الله والآخرة لكل منهما بنون فهل أنت من أبناء الدنيا أم هل أنت من أبناء الآخرة إذا كنت من أبناء قره فهل استعددت لها هل قلت لنفسك يوما يا نفس قد ازف الرحيل واظلك الخطب الجليل فتهبي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل فلا بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل كتب الفناء علينا فلا يبقى العزيز ولا الذليل لا يبقى العزيز ولا الذليل بقى الغني ولا الفقير أين الأباء والأجداد أين الأباء والأمهات والأجداد أين الأخوة والأخوات أين من فارقونا وطاركوا وطاركوا هذه الحياة أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ومنهم من هو في الجنة مناعم أبدا ومنهم من هو في النار والعياذ بالله معذب أبدا وكلنا راحل إلى الله جل وعلا فهل زاد. هل أعددنا الزاد يا عباد الله. الله إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن نصل إلى جنته جل وعلا. وعلا قال الإمام علي رضي الله عنه أرضاه تقوى الله العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل بل إن طلق ابن حبيب رضي الله عنه أرضاه قال تقوى الله أن تعمل ب الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فهل نحن نعمل بطاعة الله على نور من ربنا جل وعلا اي بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نريد بذلك جنة الله تبارك وتعالى هل, هل نحن يا عباد الله كنا معصية الله تبارك وتعالى التي بين لنا ربنا وبيّن لنا رسوله أنها معصية ولا يجوز لنا أن نرتكبها خوفا من الله ومن ناره سبحانه وتعالى إن كنت فعلت ذلك فأنت من المتقين لله وكل نعمة من الله تستوجب شكرا ولئن شكرتم لأزيدنكم وشكر الله عز وجل على ما من به عليكم من نعم ظاهرة وبركة ونحن والله ثم والله رغم ما نحن فيه إلا أننا نتقلب في نعم الله عز وجل ليل نهار إلا أننا نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ليل نهار والشكر قيد النعم فيا عباد الله أشكروا ربكم على أولاكم من نعم كثيرة يحفظها لكم ربكم جل وعلا بل ويزيد ايدها لكم ربكم سبحانه وتعالى ثم يا عباد الله التعريف الثالث من تعارف التقوى كما ورد عن في الامه في عباد الله ان عمر ابن الخطاب وانتم تعلمون من عمر سربله الله عز وجل بسربال العلم كما قال صلى الله عليه وسلم قال يوما لابي شيخ القراء يا ابي ما التقوى قال يا امير المؤمنين رايت لو انك بواد شوك ماذا كنت تفعل لو انك تمشي بواد شوك ماذا كنت فعل قال اشمر عن ساقي واحترز يعني اشمر عن ساقي واحترز ان يتعلق الشوكبي فقال تلك كتقوى والله جل وعلا ان تشمر عن ساقك في طاعة الله وتحترز من الوقوع الله تبارك وتعالى فهل نحن شمرنا ساعد الجد لطاعة ربنا تبارك وتعالى واحترزنا من الوقوع في معصية الله جل وعلا إن كنا فعلنا ذلك فنحن من المتقين لله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد أيها الأحباب الكرام أحباب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن الله تبارك وتعالى أوصى الأولين والآخرين بتقواه فطارة يأمر ربنا سبحانه وتعالى بتقواه وتارة يأمر بالتقاء النار وتارة يأمر بالتقاء يوم القيامة وأن رسول الله وأن, رب وأن الله تبارك وتعالى أوصى بتقواه حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وحبيب الله وخليله فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بعقله ووعاها بقلبه وبلغها أصحابه فكثيرا ما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الصحب الكرام بتقوى الله تبارك وتعالى وقلنا كذلك أن تقوى الله عز وجل هي ثمرة العبادات كلها فما أمرنا الله عز وجل بصلاة وما أمرنا بصيام ولا بزكاة وما أمرنا بحج بيت الله الحرام حرام. اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الحرام اللهم اكتب لنا جميعا في العام المقبل حج بيتك الحرام ما أمرنا الله عز وجل بهذا الحج ولا بهذه النسك إلا من أجل أن نحصل تقواه سبحانه وتعالى وبينا معاني التقوى وأفضل معانيها وأعظمه على الإخلاق هو قول الإمام العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة حبيبة النبي وريحانته قال تقوى الله عز وجل العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل اجعل هذه الأربعة أشياء نبراس حياتك لك فيا عبد الله إياك أن تفرط في أوامر الله وإياك أن تخف من سوى الله تبارك وتعالى وإياك أن غر ان تغرك هذه الدنيا وان تأخذك يا عبد الله يا ملعونة ملعون من فيها ولو كذلك استعد ليوم الرحيل لانك لا بد راحل ثم يا عباد الله بقي لنا ان نتعرف على بعض ثمرات تقوى الله تبارك وتعالى واول ثمرة من ثمرات تقوى الله جل وعلا أنه يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا أن الله يجعل للمتقين من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى من يتقوى من يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحدث وكلنا أيها الأحباب الكرام يعلم قصة الثلاثة, الثلاثة الذين آواهم, آواهم المبيت إلى غار فقال بعضهم لبعض, لبعض لن ينجيكم لبعض مما أنتم فيه, فيه بعد أن وقعت الصخرة العظيمة على باب الغار إلا أن تدعو الله عز وجل بصالح دعائكم فالأول يا عباد الله دعائكم ربه بماذا أتدرون بما دعا ربه كلنا يعلم دعا ربه تبارك وتعالى ببره لوالده فأين فأين أنت الآن من برك لأبيك وأمك أين أنت الآن أيها الشاب من برك لأبيك وأمك وامك واباك وامك وابوك بابان من ابواب الجنة اذا ما تروصد في وجهك تقرب إلى الله ودعاه ببره لأبوه ولأبيه وأمه وأما الثاني يا عباد الله بماذا تقرب إلى الله تقرب إلى الله جل وعلا بعفته وأنه كان يحب ابنة عمه حبا لا مثيل له فلما وقع بين رجليها وقالت يا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه تركها وترك لها المال وأما الثالث فبما تقرب لله تبارك وتعالى تقرب الى, تقرب إلى الله تقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمانته وهذه الثلاثة مفقودة الآن في مجتمعنا الذي نعيش فيه فشباب الأمة يقطعون آباهم وأماتهم وشباب الأمة لا تعرف العفة لقنوبهم طريقا وكذلك لا تعرف الأمانة لهم سبيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا فلما دعوا ربهم بصاله أعمالهم فرّج الله عز وجل عنهم مما هم فيه يا عباد الله وهذه أول ثمرة من ثمرات تقوى الله أما الثمرة الثانية فإن تقوى الله عز وجل تورث العلم إذا كنت تريد أن تتعلم علم الدنيا والآخرة فعليك بتقوى الله لأن الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله واتق الله ويعلّمكم الله ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وموالاة وعالما ومتعلما على سبيل النجاة وعالما ومتعلما على سبيل سبيل النجاة فإن كنت تريد تقوى الله فإن كنت ترد العلم فاتق الله تبارك وتعالى وهذه الثمرة الثانية أما الثمرة الثالثة فتقوى الله عز وجل حفظ للذرية للذرية بعد الممات وذلك في قول ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله فيا من تخاف على اولادك. ويا من تخاف على ذريتك الضعاف. بعد موتك اتق الله فضلك أولاده ولذلك قال ربنا في صورة الكهف وكان أبوهما صالحا قال العلماء الجد السابع فبصلاح الجد السابع عفظ الله عز وجل الأبناء فيا من تخاف على أبنائك عليك بتقوى الله ثم الرابعة عباد الله ولن نطيل عليكم فلم يبقى لنا إلا الخامسة إن الرابعة عباد الله من ثمرات تقوى الله تبارك أن تقوى الله سبب من أسباب النجات من النار سبب من أسباب النجات من النار قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا أتعلم معنى هذه الآية؟ معناها أننا بد لنا جميعا أن نمر على الصراط والصراط أرفع من شعر الرأس وأحد من السيف منصوب على مهن جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله وكلنا سيمر على قدر عمله فمنا من يمر كالبرق ومنا من يمر كالريح ومنا من يمر كالخيل الأجاويد ومنا من يجري جريا ومنا من يسعى ساعيا فمخدوش ناجن ومكردس في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله وكان عبد الله بن رواحة لما أصابه المرض وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا قالوا لما تبكي يا صاحب رسول الله قال تذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها لم أنني سأنجو أم لا. لا، ولم أعلم أنني سأنجو أم لا، وكان أبو ميسرة كلما فراشه بكى، فقالوا لما تبكي يا أبو ميسرة كلما جاء لنومه بكى، قالوا لما تبكي يا أبو ميسرة، قال لأننا أخبرنا أننا وردوها، ولم نخبر أننا صادرون عنها، أن نخبر ولم نخبر أننا صادرون عنها، أما الثمرة الخامسة ونكتفي. ون بها بإذن الله وبحوله وبقوته أن تقوى الله سبب أسباب دخولك الجنة إن للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب أطرابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا حسابا ونكتفي بهذا وندعو الله عز وجل لعله يتقبلنا في من عنده <متشرك> اللهم يا رب العالمين اكتب لنا حد جبيتك الحرام اللهم اكتب لنا حد جبيتك الحرام اللهم اجعل مكتب لنا حد جبيتك الحرام اللهم اجعلنا من المتقين لك في الدنيا اللهم اجعلنا من المتقين لك في الدنيا اللهم ادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم من شر خلقك سلمنا اللهم من شر خل خلقك سلمنا اللهم إلى غيرك لا تكلنا اللهم, اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شرارنا. ولا تولي علينا شرارنا اللهم, اللهم يا رب العالمين منصر الإسلام وعز المسلمين اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين اللهم منصر الاسلام, الإسلام وعز المسلمين اللهم اجعل مصرا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم رحم وطانا اللهم ارحم موتانا. موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اقضي ديوننا اللهم اقضي ديوننا. ديوننا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم من شر قلقك سلمنا اللهم, اللهم, اللهم الى غيرك لا تكلنا اللهم انا نعوذ بك من نفوسنا اللهم اننا نعوذ بك من نفوسنا اللهم يا رب العالمين ناعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى, وعلى حسن عبادتك اللهم يا رب العالم مناحنا على لا اله الا الله, الله. اللهم امتنا الله. على لا اله الا الله, الله. وابعثنا على لا اله الا الله. الله وادخلنا الجنة بلا اله الا الله, الله. واخر دعوانا الله. ان الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم